إن المؤقت قد يفوت في وقته اما لتركه عن عذر أو عن عمد واختيار واما لفساده لعذر أو لغير عذر فإذا فات على أي نحو من هذه الانحاء فقد ثبت في الشريعة وجوب تدارك بعض الواجبات كالصلاة والصوم بمعنى أن يأتي بها خارج الوقت ويسمى هذا التدارك قضاء وهذا لا كلام فيه إلا أن الأصوليين اختلفوا في أن وجوب القضاء هل هو على مقتضى القاعدة بمعنى أن الأمر بنفس المؤقت يدل على وجوب قضائه إذا فات في وقته إلى آخرين بعد أن انتهينا من تقسيم الواجب إلى واجب مؤقت وإلى واجب غير مؤقت، وقسمنا كل منهما إلى قسمين، قسمنا غير المؤقت إلى الفوري وغير الفوري، السلام عليكم، وقسمنا المؤقت إلى الموسع والمضيق. هنا نقول إذا ترك المكلف إذا ترك المكلف الواجب سواء كان الواجب الموسع أو المضيق إذا ترك أحدهما المكلف لماذا ترك أحدهما قد يكون تركه للصلاة مثلا أو للصوم قد يكون تركه عن عذر شرعي مريض مغمى عليه وقد يكون تركه للصلاة أو للصوم لا عن عمد واختيار هو يحب المعصية وقد يكون تركه لأحدهما من باب أنه أتى بالصوم أو بالصلاة ولكن تلك الصلاة أو ذلك الصوم كان فاتدا المهم أنه ترك الواجب سواء كان تركه لعذر أو لغير عذر هذا ليس مهم المهم أنه ترك الواجب في وقته هنا اتفق الجميع على وجوب قضاء بعض الواجبات لو فاتت في وقتها اتفقوا جميعا قالوا إذا لم يأتي بالواجب في وقته أداءا فيجب عليه أن يقضي وما يعرف بالأصول أن يتدارك يعرف بالتدارك أن يتدارك ما فات هذا التدارك يسمى بالقضاء يسمى قضاءا إذن اتفق الجميع على وجوب القضاء لبعض الواجبات ولكن اختلفوا في السبب الموجب للقضاء هل أن نفس أمر الأداء قوله صلي قوله صم هل نفس هذا الأمر بالأداء يكفي؟ إذا فاتني الواجب في داخل الوقت أن أقضي في خارج الوقت أمر الأداء يكفي إذا فاتني في داخل الوقت أقضي في خارج الوقت أم لا أم نقول أن القضاء بحاجة إلى أمر جديد والأمر بالأداء لا يكفي ولا يستوعب ولا يقدر أن يستمر إلى القضاء فإذاً هل القضاء تابع للأداء فيكفي فيه الأمر بالأداء أم لا؟ لا يتبعه بل يحتاج إلى أمر جديد مستقل اختلف الأصوليون اختلفوا على أقوال ثلاثة القول الأول يقول القضاء تابع للاداء وعلى هذا يكفي امر الاداء للقضاء للاتيان بما فات في داخل الوقت خارج الوقت هذا قول وقول اخر يقول الحق عدم تبعيه القضاء للاداء هذا شيء وذاك شيء آخر هذا أداء في داخل الوقت وذاك قضاء في خارج الوقت فلا علاقة بينهما مطلقة وقول ثالث بالتفصيل بينما إذا كان أمر الأداء متصل وبينما إذا كان أمر الأداء منفصل مثال المتصل المولى يقول تصدق على الفقير يوم الجمعة هذا قول واحد تصدق على الفقير يوم الجمعة هنا بعد ما أكو متصل ومنفصل كل الكلام متصل هنا إذا كان إذا كان دليل التوقيت متصلا قالوا بعدم تبعية القضاء للأداء أما إذا كان الدليل فصلا مثلا المولى يقول اولا تصدق ثم في قول آخر يقول ليكن التصدق في يوم الجمعة هنا قولان أحدهما تصدق ثم سكت المولى وبعد قليل قال ليكن التصدق في يوم الجمعة هنا دليل التوقيت بالزمان ليكن التصدق في يوم الجمعة دليل توقيت التصدق بالزمان منفصل عن أصل الأمر بالتصدق هنا قالوا إذا كان دليل التوقيت منفصل فالقضاء تابع للأداء فالقضاء تابع للأداء يعني أمر الأداء يكفي إذا فاتني الواجب في داخل الوقت أن أقضي خارج الوقت ولا نحتاج إلى أمر خاص بالقضاء إذن هذه أقوال ثلاثة المصنف يقول من شأوا هذا النزاع في هذه المسألة من أين؟ اختلاف الأقوال في المسألة قول بالتبعية مطلقة وقول بعدم التبعية مطلقة وقول بالتفصيل من هذا الاختلاف عند الأصوليين من أين؟ يقول الظاهر أن من الاختلاف بين الأصوليين نشأ من اختلافهم في ان المستفاد من دليل التوقيت ليكون التصدق في الزمان الفلاني هذا دليل التوقيت المستفاد منه المستفاد منه وحده المطلوب او ان المستفاد تعدد المطلوب لا دليل التقييد المولى قال صم يوم الجمعة هذا دليل التقييد صوم يوم الجمعة ماذا نستفيد منه نستفيد من دليل التقييد بالزمان المعين أن المطلوب للمولى واحد يعني نستفيد وحدة المطلوب وحدة المطلوب أم لا نحن نستفيد تعدد المطلوب ما الفرق بينهما ما المقصود بوحده المطلوب وتعدد المطلوب المصنف يقول اذا قلنا ان المستفاده من دليل التقييد تصدق في يوم الجمعه صلي عند زوال الشمس مثلا ثم عند حلول الفجر دليل التوقيت هذا هل نستفيد منه وحدة المطلوب وحدة المطلوب أم لا شون المقصود بالوحدة الوحدة المقصود أن دليل التوقيت أن دليل التوقيت التفتوا عين الفعل التصدق الصوم الصلاة عين الفعل التفتوا المقيد بالزمان هنا واحد مو عندنا اثنان فعل شيء والزمان شيء آخر لا هنا في وحدة المطلوب يقول المولى أو المصنف إذا كان المقصود الوحدة يعني شنو الوحدة يعني أن المطلوب الفعل التفتوا الفعل المقيد بالزمان بما هو مقيد فهنا استفدنا من قول المولى تصدق في يوم الجمعة صلي عند الزوال استفدنا مطلوبا واحد ذاك المطلوب هو الفعل المقيد بالزمان مرة هكذا نقول ومرة أخرى لا نقول نستفيد التعدد في المطلوب التعدد يعني ماذا؟ يعني أن المولى طالب الفعل واحد المطلوب الأول الفعل والمطلوب الثاني والمطلوب الثاني أن يكون الفعل في الزمان الفلاني فهنا مطلوبان المطلوب الأول ذات الفعل الصيام الصلاة التصدق هذا واحد والمطلوب الثاني ان يكون هذا الفعل في الزمان المعين فهنا مطلوبان بخلاف الوحده في الوحده مطلوب شيء واحد وهو الفعل في الزمان المعين هنا في التعدد لا مطلوبان مو مطلوب واحد المطلوب الاول ذات الفعل والمطلوب الثاني ان يكون هذا الفعل في الزمان الكذائي بل حينما نقول تصدق على الفقير في يوم الجمعة هنا إذا كنا نقول بأن المطلوب واحد يعني في المطلوب فهنا المطلوب التصدق في يوم الجمعة فقط مطلوب واحد إذا قلنا بالتعدد نفس المثال نقول لا المولاه هنا طلب شيئين طلب اولا التصدق <تصفيق> هذا مطلوب مستقل يعني ذات الفعل ذات التصدق هذا واحد وطلب مطلوب اخر وان يكون هذا الفعل في الزمان الذي عينته انا فهنا مطلوبان مطلوب اسمه ذات الفعل مطلوب اسمه ان يكون الفعل في الزمان الكبائر فهنا ماذا نستفيد أعيد المطلب ماذا نستفيد من دليل التوقيت بالزمان بالوقت المعين هل نستفيد مطلوبا واحد أم نستفيد مطلوبين واضح أصل البحث المصنف يقول اختلاف الأقوال راجع إلى هذا الاختلاف إلى أن المستفاد الوحدة أو التعدد في المطلوب فإن قلنا فإن قلنا أن المستفادة أن المستفادة من دليل التوقيت ما هو مستفاد الوحدة يعني وحدة المطلوب فلا تبعية فلا تبعية للقضاء للأداء لا علاقة بينهما لأن المستفاد واحد وقد تركه المكلف وانتهى المستفاد مطلوب واحد يعني تصدق في يوم الجمعة وقد جاء يوم الجمعة وأنا لم أتصدق فالمستفاد انتهى مستفاد شيء واحد وهو التصدق في الزمان الفلان إذا كان المستفاد من الدليل وحدة المطلوب فلا تبعية ولا علاقة بين القضاء والأداء الأداء يحتاج إلى أمر وقد كان أمر تصدق على الفقير في يوم الجمعة هذا أمر الأداء المفروض الأداء يوم الجمعة وقد جاء يوم الجمعة ولن يفعل المكلف فعصى او ترك معذورا فالقضاء ليس بتابع للاداء امر الاداء فقط وامر الاداء لا قدره له على ان يشمل الاثنين اداء وقضاء اذا قلنا أن المستفاد ان المستفاد وحده المطلوب اذا كان المستفاد الوحده فلا علاقه بينهما لماذا واضح بعد لأن المطلوب شيء واحد وقد انتهى فلا علاقة بينهما وإن قلنا أن المستفاد من دليل التوقيت مستفاد أمران يعني ذات الفعل واحد وأن يكون الفعل واقعا في الزمان المعين ثانيا التفت وترك المكلف فالتعطى المكلف عذرا مهم المهم ترك المكلف هنا إذا كان المستفاد شيئا مسأ واحد فهنا يقولون بتبعية القضاء للأداء لماذا لأن المكلف لأن المكلف ترك شيئا واحدا وهو الفعل في الوقت الكذائي أما ذات الفعل باقي على حاله واضح يصير المولا طلب شيئين انا تخلفت عن شيء واحد المولا طلب الفعل اولا وطلب ثانيا ان يكون هذا الفعل عند زوال الشمس مثلا فانا حينما تركت الفعل لم اترك كل المطلوب تركت جزءا المطلوب تركت فعل الصلاه فعل التصدق فعل الصيام في الزمان المعين أما ذات الفعل المطلوب الأول باقي على حاله وهو ذات الفعل فهنا يجب علي أن أأتي بذات الفعل مرة ثانية واضح يصير جناب السيد القزويني خب إذا هربت ضحى نقول للمثنف دينت المطلب جزاك الله ألف خير وأحسنت وأجملت ولكن لم تعطنا أنت مع من رأيك ما هو أنت مع القول الأول مع الثاني مع الثالث يقول أنا أختار أنا أختار القول بعدم التبعية مطلقة مطلقة يعني شنو سواء كان دليل التوقيت متصلان يعني صلي عند الزوال او كان دليل التوقيت منفصلان صلي اولا ثم بعد فترة يقول المولى لتكن صلاتك عند الزوال تصدق ثم يقول ليكن التصدق في يوم الجمعة وهكذا الى اخره دليلك على ذهابك إلى القول بعدم التبعية يقول قبل دليلي في خاطري شيء لا بد أن أقوله لكم وهو يقول أنا أستفيد من القول بالتفصيل من القول بالتفصيل القول الثالث من أن القائلين بالتفصيل إنما ذهبوا إلى التفصيل إلى التفصيل لماذا؟ لأنهم قالوا في المتصل نستفيد وحدة المطلوب ولذا قالوا بعدم تبعية القضاء للعداء وفي المنفصل هؤلاء قالوا نستفيد تعدد المطلوب ولذا قالوا بتبعية القضاء للعداء واضح هنا ففسئ الان ايها المصنف دليلك على عدم على القول بعدم التبعيه مطلقا ما هو يقول دليلي واضح دليلي واضح يقول اما في المتصل فالامر جلي واضح لماذا يقول لانه واضح في المتصل المطلوب وحده المطلوب في المتصل واحد أستفيد وحدة المطلوب لأن المولى قال فلي عند زوال الشمس تصدق يوم الجمعة صم عند الفجر المطلوب هنا واحد فإذا كان المطلوب واحد وهو أن يكون الفعل في الوقت المحدد فالمطلوب واحد يعني أستفيد وحدة المطلوب فالأمر بالقضاء لا علاقة له بالأمر بالأداء بل إذا سقط وعف المكلف ترك المكلف ما طلب منه في داخل الوقت أن يقال له بالقضاء هذا بحاجة إلى أمر جديد بحاجة إلى أمر مستقل لماذا؟ لأن المستفاد من دليل التوقيف الوحدة في المطلوب وقد سقط المطلوب وقد انتهى انتهى بالإسقاط أو انتهى بالعطيان اما في المنفصل فايضا يقول المصنف أقول المستفاد وحدة المطلوب نقول له في المتصل خب واضح لأنه دليل واحد لكن في المنفصل عندنا دليلان الأول يقول تصدق صحيح؟ ثم المولى يذهب ويعود مرة ثانية ويقول كلاما جديدا ليكن تفدّق في يوم الجمعة بل يقول هكذا ليكن تفدّق في يوم الجمعة عند أذان الظهر أيضاً يمكن يقول هكذا فهنا دليلان الدليل الأول تفدّق والثاني ليكن فكيف تقول واحدة هنا في المتصل قبلنا لأن دليل واحد. أما هنا دليلان يقول نعم مع ذلك أستفيد أن المطلوب واحد لماذا قال هنا مطلق ومقيد مطلق تصدق والمقيد ليكون التصدق في يوم الجمعة صلي مطلق مطلق ولتكن الصلاة عند الزوال مقيد وعليه يقول إذا قبلت هذا مطلق ومقيد إذا تعارض مطلق ومقيد نحمل المطلق على المقيد ونقول قبل أن يأتي المقيد المطلق هو الحاكم لكن إذا المقيد جاء طرق الباب سلم دخل إلى هنا جلس أمام المطلق المطلق يقول افتحوا لي النافذه لماذا اقول حتى اخرج لا يجتمع امراض في الواقع ليس انا المطلوب الحقيقي انا المطلوب قبل ان ياتي المقيد اما وقد جاء المقيد فمجيء المقيد يكشف ان المراد ليس انا المراد هو فمجيء المقيد يكشف ان المراد الجدي للمولى المراد الحقيقي للمولا ليس هو المطلق إنما هو المقيد فإذا حملنا أحدهما على الآخر نستفيد أن المطلوب واحد وهو المقيد وهو المقيد فيكشف مجيء المقيد على أنه هو المراد الجدي للمولا فهنا أيضا نستفيد الوحدة إذا كنا نستفيد وحدة المطلوب فقد هناك أمر بالأداء هذا واحد أمر بالأداء أما الأمر بالقضاء أين هو <تصفيق> يحتاج إلى أمر آخر اتضح إلى هنا اذا المصنف يقول اختلاف الأقوال من شأه اختلاف الفاهم من دليل التوقيت هل المطلوب في دليل التوقيت وحدة المطلوب أم المطلوب أم المطلوب تعدد المطلوب على اختلاف الأفهان تنشأ الأقوال قول بعدم التبعية وقول بالتبعية وقول بالتفصيل. خب المصنف يقول إذا هذا كله اتضح نقول نعم هنا نستدرك قليلاً نستدرك قليلاً المصنف يقول نعم في فرضين في فرضين بعيدين جداً في الشريعه لكن نذكره في فرضين بعيدين يمكن القول بتبعيه بتبعيه القضاء للاداء في الدليل المنفصل وهما الفرض الاول ان نقول بوجود دليلين مطلق ومقيد صم ثم يقول وليكن صيامك عند طلوع الفجر تصدق ثم يقول وليكن التصدق في يوم الجمعة ظهرا <تصفيق> فكذا يقول مثلا ثم نقول في الدليل المقيد المنفصل في المقيد في المقيد التفتوا يمكن نحن نحن نفرض فيه قيد زائد قيد نفرضه نحن فرضا غير مذكور في الكلام نحن نفرض القيد وهو نقول أن يقول المقيد هكذا ليكن التصدق في يوم الجمعة هذا الكلام من عندي ليكن التصدق في يوم الجمعة ثم هذا القيد الزائد انت مكنت انت مكنت إلا فرضنا هذا القيد الذي هو بعيد جدا في الشريعة المقدسة حتى نفرضه فرضا اذا فرضنا هنا في المنفصل فقط طبعا في المنفصل تصدق ثم يقول ليكن التصدق في يوم الجمعه نحن نفرض القيد في المقيد نقول ان تمكنت لا لا ان قدرت على الفعل اذا قلنا هاك بهذا القيد يمكن القول بأن القضاء تابع للأذى لان المولى اشترط الإمكان ولم أتمكن الآن لكن أتمكن بعد خروج الوقت واضح الفرض الأول واضح الفرض الأول أعيده المولى يقول مطلق تصدق ثم يقول في المقيد مرة ثانية يذهب المولى إلى هناك ويرجع ويقول التفت لي المولى يقول ليكن التصدق في يوم الجمعة انتهى كلام المولى انتهى الكلام نحن الآن نحن الآن نفرض الفرض الأول نقول هذا المقيد نضع له قيد لماذا حتى نقول أن أمر القضاء تابع للأداء ولا يحتاج إلى أمر جديد شايف نقول هكذا؟ لعل المولى يقصد ليكون التصدق في يوم الجمعه ظهرا لعل مقصوده ان تمكنت من التصدق هذا الفرض ان تمكنت من عندنا ومن عند المولى نحن فرضنا اذا هذا الفرض قبلنا هنا نقول اذا لم يتمكن جناب السيد من التصدق عند الظهر ما تمكن لكن تمكن وقت اخر هنا يمكن القول بتبعيه القضاء للأداء ولا يحتاج القضاء إلى أمر جديد يمكن القول بهذا هذا فرض أو لا فرض آخر فرض ثاني أو نقول, أو نقول أن دليل التقييد التوقيت المنفصل مو مقيد بإنت تمكنت لا لا ما هو هذا القيد لا نقول يا عم صورتين صورة التمكن وعدم مطلق وعدم التمكن نقول هكذا لكن نقول لكن نقول القدر المتيقن هذا فرض عندنا أيضا القدر المتيقن من الدليل المنفصل التوقيتي نحن نقول القدر المتفايع يا عم الصورتين يعم التمكن وعدم التمكن لكن عندنا قدر متيقن وهو صوره التمكن هذا قدر متيقن اذا ما تمكنت الان وتمكنت المغرب المولى يقول تصدق ادفع واضح الفرض الاول والثاني ثم المصنف يقول ولكن كلا الفرضين بعيد لدليلين هذا فرض بعيد منجوج في الشريعة غير مقبول لماذا لدليل اولا الدليل الأول يقول أولا بعيد بعيد لأن كلامنا لأن كلامنا في القضاء في القضاء إذا فاتني في داخل الوقت أقضي في خارج الوقت بينما هذين الفرضين هذان الفرضان الفرض الأول والثاني يفرضان الاتيان بالواجب بعد فواته مو قضاءا يفرضان الاتيان به أداء مرة ثانية ان تمكنت الآن فأدي ان تمكنت المغرب فأدي مو ضقب وكلامنا نحن عين خير الكلام كلامنا في القضاء وهذان الفردان يفرضان الاداء هذا اولا وثانيا وثانيا على فرض أنهما للقضاء مو للأداء هذا فرض خارج عن محل الكلام هذا فرض بعيد خارج عن محل الكلام كلامنا مو مع القرينة كلامنا مع التجرد من القرينة إذا كانتنا قرية تربط بين الاداء والقضاء فلا بحث أساسي فلا بحث أما هنا نحن فرضنا قيد إنتبكت أو فرضنا قدر متيقن هذا خارج عن محل الكلام ولذا المصنف يقول هذا من فرضان بعيدان جدا خصوصا في أوامر الشريعة المقدسة اتضح الكلام انتهينا عندكم سؤال استفسار في المطلب تفضلوا قبل التقديم نحن قلنا بعض الواجبات مثل شو لا لو, لو لو قلنا بان القضاء تابع للأداء يصير كلامكم صحيح الروايات القائله بالقضاء ارشادي اما نحن قلنا بان القضاء غير تابع لا علاقه بينهم راي مختلف يقول الامر شيء والقضاء شيء على القول التبعيه نعم تصير ارشاديه نعم امر طبيعي امر خارج نعم فيه نعم فيه مما يتفرع عاده على البحث عن المؤقت مسألة تبعية القضاء للأداء هل القضاء تابع للأداء أم لا؟ يصنف يقول هذه المسألة في الواقع مو هنا بحثها بحثها مضاحف الألفاظ لماذا؟ لان في الواقع تعود إلى هذا الكلام تعود أصل مثلا هو هذا هل هل الأمر بالأداء لفظا الأمر يعني اللفظ بعض هل لفظ الأداء هل لفظ الأداء يستوعب القضاء هل شوف هل لفظ بعث لفظي بعض مرة مو هنا محلها المفروض مبحثها مباحث الالفاظ الألفاظ كل ماذا أخرناها يقول لأنه آدتان فتفرع هذه المسألة على بحث المؤقت وهو الموسع والمضيّر قال ولكن أخر ذكرها إلى الخاتمة مع أن من حقها أن تذكر قصدا يعني طبعا مثلها قصدا في في الأوامر لانها كما قلنا من فروع بحث المؤقت عاده فنقول ان المؤقت قد يفوت المولى يقول صل المكلف ما يصلي لماذا لا يصلي قال هو المصنف ان المؤقت قد يفوت في وقته لماذا اما لتركه عن عذر قد يكون المكلف مريض أو عن أمد واختيار وعصيان أريد ثانيا أو لا أو صلى لكن الصلاة فاسدة ولم ينتبه الى إلى أن الصلاة فاسدة إلا بعد الوقت مثلا صلى من دون وضوء من دون وضوء معتقد بأنه كان متوضع فصلى ثم عندما خرج الوقت التفت أن صلاته كانت من دون طهارة وفي الحديث لا صلاة إلا بطه، فكأنه لم يصلي قال فإذا فات على أي نحو من هذه الأنحاء فقد ثبت في الشريعة وجوب تدارك بعض الواجبات مو كل الواجبات بعض الواجبات إذا فاتت لا قضاء فيها لا قضاء فيها كالطلاة والطوم بمعنى أن يأتي بها خارج الوقت ويسمى هذا التدارك القضاء أو بالقضاء وهذا لا كلام فيه وجوب القضاء لا أحد يتكلم فيه الكل يقول نعم إنما الكلام إلا أن الأصوليين اختلفوا في أن وجوب القضاء هل هو على مقتضى القاعدة بمعنى أن الأمر بنفس المؤقت يدل على وجوب قضائه إذا فات في وقته فيكون وجوب القضاء بنفس دليل الأداء أو لا أو أن القاعدة لا تقتضي ذلك بل تقتضي وجوب, الوجوب ال... بل وجوب القضاء يحتاج إلى دليل خاص من غيره دليل خط غير نفس دليل الأداء القاعدة هنا ما هي القاعدة هل القضاء تابع أم القضاء ليس تابع؟ وفي المسألة أقوال ثلاثة قول بالتبعية مطلقة مطلقة بعد ترحنا أن المطلق هنا مطلقة يعني سواء كان دليل التوقيت متصل أو منفصل وقول بعدم التبعية مطلقا وقول بالتفصيل بينما إذا كان الدليل على التوقيت متصلا فلا تبعية وبينما إذا كان الدليل على التوقيت منفصلا فالقضاء تابع للاذان المصنف يقول والظاهر أن من النزاع في هذه المسألة يرجع الى ان المستفاد من التوقيت ما هو هل وحده المطلوب ام تعدد المطلوب اي ان في المؤقت مطلوبا واحدا هو الفعل المقيد بالوقت بما هو مقيد ام لا او هناك ام مطلوبين وهما ذات الفعل واحد ثانيا وكونه يعني كون الفعل واقعا في وقت معين فعل الاول على الوحدة فعل الأول اذا فات الامتثال في الوقت لم يبق طلب بنفس الذات لان المطلوب الذات المقيده وقد فات فلا بد من فرض امر جديد للقضاء القضاء غير طابع للاداء هنا بالاتيان بالفعل خارج الوقت وعلى الثاني على التعدد إذا فات الامتثال في الوقت فإنما التفتوا فإنما صات امتثال أحد المطلوبين وهو طلب كونه يعني الفعل في الوقت المعين أما أصل الطلب بذات الفعل فباقر على حاله ولذا ذهب بعضهم إلى التفصيل المذكور باعتبار أن المستفاد من دليل التوقيت في المتصل وحدة المطلوب فيحتاج القضاء إلى أمر جديد والمستفاد في المنفصل سعدد المطلوب فلا يحتاج القضاء إلى أمر جديد ويكون تابعا للأداء خوب والمختار عندنا هو القول الثاني وهو عدم التبعية مطلقة والدليل قال لأن الظاهرة من التقييد أن القيد ركن في المطلوب يعني المستفاد وحدة المطلوب فإذا قال مثلا صم يوم الجمعة فلا يفهم منه إلا مطلوب واحد مطلوب صم يوم الجمعة مو المطلوب صم ثم وليكن الصيام لا المطلوب واحد فقط هنا فلا يفهم منه إلا مطلوب واحد لغرض واحد وهو خصوص هذا اليوم لا أن الصوم بذاته مطلوب أول وكونه في يوم الجمعة مطلوب آخر هذا كله في المتصل أما المنفصل قال وأما في مورد دليل التوقيت المنفصل كما إذا قال صوم ثم قال مثلا اجعل صومك يوم الجمعة فأيضا كذلك كذلك يعني شنو المستفاد الوحدة نظرا إلى أن هذا من باب المطلق والمقيد فيجب فيه حمل المطلق على المقيد ومعنى حمل المطلق على المقيد شنو معنى هو تقييد أصل المطلوب الأول بالقيد يعني الصوم نفس هذا ثم هو المقيد بالقيق فيكشف ذلك التقييد عن أن المراد بالمطلق واقعا من أول الأمر والمطلق المراد بعدما جئ المقيد خصوص المقيد لكن كان غايد ثم جاء فيصبح الدليلان بمقبل جمع بينهما دليلا واحدا ثم يوم الجمعة لا أن المقيد مطلوب آخر غير المطلق وإلا كان معنا ذلك لو قلنا هنا مطلوبان مطلق ومقيد وإلا كان معنا ذلك بقاء المطلق على اطلاقه فلم يكن حملا ولم يكن جمعا بين الدليلين بل يكون اخذا بالدليل صيام مطلق صيام مقيد نعم يمكن هذا الاستدراك نعم يمكن أن يفربا هذا في المنفصل والا ماذا يعني إذا, اذا لم نقل اذا لم نحمل المطلق على المقيد فيكون هنا مطلوب واحد مطلق وواحد مقيد فكيف نعمل بهما فكيف نعمل بهما نعم يمكن ان يفرض وان كان هذا الفرض بعيدا وإن كان هذا فرضا بعيدا وإن كان هذا فرضا بعيد الوقوع في الشريعة الفرض الأول أن يكون دليل التوقيت المنفصل مقيدا بالتمكن نقول أنت مكنت كأن يقول في المثال اجعل صومك يوم الجمعة أنت مكنت هذا واحد أو لا نقول مرة ثانية طريقه أخرى أو كان دليل التوقيت فيه إطلاق، بكتورتكم ليس، هذه غلط، انسحوا ليس فيه إطلاق يعم صورتي التمكن وعدم التمكن لكن وصورة التمكن هي القدر المتيقن منه، يعني من المقيد فإنه في هذا الفرض يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات وجوب الفعل خارج الوقت لأن دليل التوقيت غير صالح لتقييد إطلاق الدليل الواجب إلا في صورة التبقل فقط ومع الاقترار إلى ترك الفعل في الوقت يبقى الدليل الواجب على إطلاقه ثم يقول وهذا الفرض هو الذي يظهر من الكفاية لشيخ أسافذتنا الآخند قد تسره الشريف ولكن أولا ولكنه فرض بعيد جدا مع أنه مع أنه مع هذا الفرض لا يصدق الفوت ولا القضاء بل يكون وجوبه خارج الوقت إنه على أداء أيضا وكلامنا في القضاء لا في الأداء